الإفلام أحسب الناس أي يتركوا أي يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلم من الله الذين صدقوا فَأَنَعْمَنَ مَنَّ اللَّهُ النَّدِينَ صَدَقُوا وَأَنَعْمَنَ مِنَ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو نِقَاءً كَانَ يَرْجُو نِقَاءً أجر الله غنيات وهو سميع عليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفر عنهم سيئاتهم ولا ندخلنهم ولا نجزيّنهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصي إلى الإنسان بوالديه حسنا وَاإِذَا جَاءَ نَدَاءُ دَاعِي لِتَشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمْ وَصَاحِبَهُمْ فَلَا تُطِعْهُمْ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ نُدْخِلُهُمْ لَنَا نُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمن بالله فاذا اوذيا في الله فاذا اوذيا في الله جعل فتنه الناس كعذاب الله ولا امان جاء نصر من ربك ليقولن انا كنا معكم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 جُمكَذِبُون وَلا يَحمِنُ النَّأَ الطلَغُم وَأَقالَالَم م أَ الطالجِم وَلا يُسْسَنَُّ ما كانوا يفترون ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد قد أرسلنا نوحًا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأجئنه أصحاب السفينة فأجئنه أصحاب السفينة وجعل آية واجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقوم يعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إنما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 إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء يعذب من يشاء ويرحم من يشاء يعذب من يشاء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 والذين كذبوا بآيات الله ولقائهم أولئك يئسوا من الرحمة أولئك يئسوا من الرحمة والذين كفروا بآيات الله ولقائهم أولئك يئسوا من الرحمة وأولئك لكم عذاب أليم فما كان جواب قومه فما كان جواب قومه إلا أن قالوا حرقون إلا أن قالوا قتلونه أو حرقون فأجاه الله من الله من النار فِي ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا أوثانا مما ودّت بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفّر بعضكم ببعض ويالعن بعضكم بعض وما النار وما لكم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 نبوته والكتاب، وآتيناهم أجرغو في الدنيا، وإنه في الآخرة من الصالحين. ونوطا إذ قال لقومه إنكم لا تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. فإنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر لما كان جواب قومه إلا أن قالوا إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن من الصادقين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 فيها نوطا قالوا نحن أعلم بما فيها لن ننجي انه واهله الا امراه الا امرأته كانت من الغابرين ولما ان جاءترسلنا نوطا سيء بهم سي أبهم وضاق بكم درعو وقرو لا تخف ولا تحزن إن إن منجوك وأهلك إن امرأتك كانت كانت من الغابرين إن مزنون على أهل هذه القرية لجزاء لجزاء من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقومه يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا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 وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدّهم عن السبيل فصدّهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقَارُونَ وَفِرْعُونَ وَهَامَانَ وَنَقَلَ جَانَهُمْ مُوسَى بِالْبَجِنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا وَمَا كَانُوا سَبِقِينَ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 ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليضلمهم ولكن كانوا ولكن كانوا أن خشهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله آله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 ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا, إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد وَنَحْنُ له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمنوا به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون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 قل إنما الآيات عند الله قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أو لم يكفهم أننا أزلنا عليك الكتاب يطلع عليهم إن في ذلك رحمة وذكرى قوم يؤمنون كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطن وكفروا بالله أولئك, أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى من لجاءهم العذاب، ولا يأتينكم وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب، يستعجلونك بالعذاب، وإن جنّ مر محيطة بالكافرين. يوم يغشىهم العذاب، يوم يغشىهم العذاب منهم فوقهم ومن تحت أرجلهم، ويقول ذو قوم أنتم تعملون. يا عبادي الذين آمنوا إن أرض يا عبادي الذين آمنوا إن أرض واسعة. فإياك يا فاعبدون كل نفس ذائقه الموت كل نفس ذائقه الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات من الجنة غرفا لن يبوء أنهم من الجنة غرفا تجري من تحت الأنار تجري من تحت الأنار خالدين فيها مع ما جور العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكنون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكاين من دابة لا تحمل رزقها الله يمزقها وإياكم اللهم يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر لا الله فإن يؤفكون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 ما نجهم من البر إذا هم يشركون ليكفروا بما أتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أو يروا أن جعلنا حرا من آمن أو لم يروا أن جعلنا حرا الناس من حولهم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 وإنهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين